أينات العلَّكم تذكرونَ الزانية والزاني فجلد كل واحدٍ منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم فَتًى فِي دِينِ اللَّهِ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم, فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً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 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَذْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم فشهدت أحدهم شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن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 تسب من الإثم، والذي تولك بره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ. سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّ فُتُوحَهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لولا جاءوا عليه باربعه شهدا فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولائك عند الله هم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم إذ تلق قَوْلُهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ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 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة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 يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هو الحق الْمُبِينُ المبين لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ للخبيثات لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالْطَّيِّبَاتِ قِيْبَات أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم كرون، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يُؤذن لكم، وإن قيل لكم رجعوا فرجعوا وأذكى لكم.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 وَيَضْرِبُ نَبْقُمُرُهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ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 أو أبناءهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني إخوانهن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 صِفْ لِلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم ومثلا من الذين خلو من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 الزجاجتك انها كوكب دري يقذف من شجره مباركه زيتونه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 للله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِطِيْعَةٍ يَحْتَبُهُ الزَّمْآنُ مَاءً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 فوق ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّتِينَ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 Faiyusibu bihi man yashau wa yasrifuhu am man yashau Yakaadu sana barquhi yazhabu bilabasar yukalibu allahu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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 وَإِن يَكُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ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 اي يقولوا سمعنا واطعنا واولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فهؤلاء هم الفائزون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 Qul, atiyu allaha wa atiyu allrasool fa in tawallahu fa inna ma alayhi ma hummil wa alaykum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 لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبليهم ولا يمكّنن لهم كِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَنْ من بعد خوفهم بَعْدِ يعبدونني لا يشركون بي شيئا.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 سَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَاهُمْ مَّا رَوَل بِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ ايمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عُرَاطِ الَّتِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضٌ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أنت